يا وطن حبي لارضك ما يشيب و ا ل ح ي ا ة بدون عزك ما تطيب لو تلطفنا لغيرك بالكلام ما يعادل قدرك ا ل ع ل ي حبيب لو تلطفنا لغيرك لا يا ع ل ل العلي لا الكذلك ك ك العلي يا يعد حبيب حبيب وطن يا وطن يا وطن يا وطن, يا وطن, يا وطن, يا وطن, يا وطن حبي ل أ ر ض ك مايشيب ر أنت سكنت في جسمي روحي مثل ل ق ي مثل انت في جسمي مثل روحي سكنت وانت في قلبي مثل نبضي قريب جارين حبك بدمي والعروق ر ض ع ه طفل ا مع حلو الحليب 「わ و しはじめないでしょ」「」「」「」「」「」「」「」「」「」「」「」「」「」「」「」「」「」「」「」「」「」「」「」「」「」「」「」「」「」「」「」「」「」「」「」「」「」「」「」」「」「」「」「」」「」「」「」「」「」」「」」「」」」」「」」「」」「」」」「」」」」」「」」」」「」」」」」「」」」「」」」」」「」」」」」」「」」」」」」」」」」」「」」」」」」」」」」」」」」 أنا حبي لأرضك ما يشير يا وطن مهما كتبت من القصد ي ح ل ف ن والله على قولي حسيب مايعبر عن شعوري والغرام أ ن ت طيبك فارق عن كل طيب مايعبر عن شعوري والغرام ان تطيبك فارق عن كل طيب يا وطن حبي لارضك أ ر ض ك م يشيب والحياة بدون عزك ما تطيب يا وطن حبي بدون وطن ما ل عزك أ مايشيب و ا ل ح ي ا ة بدون عزك ما تطيب لو تلطفنا لغيرك بالكلام 「まいあでる قدرك العلي حبيب لو تلطفنا لغيرك بالكلام」「まいあでる قدرك العلي حبيب الع يا وطن حبي لارضك مايشيل